الوحدة الخامسة الدرس الثاني النشاط في المدرسة واحد اليوم الأول في المدرسة عفواً أين المقصف؟ في الطابق الأرضي هل أنت جديد في مدرستنا؟ نعم هذا هو اليوم الأول لي كم الساعة؟ الساعة العاشرة شكراً هل نذهب معاً ونشرب الشاي؟ نعم، هيا نذهب كم درسا عندك في الصباح؟ أربعة دروس في أي صف أنت؟ في الصف التاسع، وأنت؟ أنا في الصف العاشر بالمناسبة، ما اسمك؟ أنا مصطفى وأنت؟ أنا صالح تشرفنا تشرفنا